الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا وَإِنَّهُمْ لَيَقُونُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْ نِسَانِ دون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أي يتماس ذلكم تعظون به والله بما تعملون خبير.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 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ لَّيِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كما كبت الذين مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أنزلنا إ بَيت وَلكَافِرينَ ذَبُ مُهيد يَوْمَا يَبَثُهُم اللهَّهُ جَمًا فَيونَبُِّهُم بِمَاعَمِلوا أَحصَهُ اللهَّهُ وَنَسُ واللَّهُ عَ كُّ شيءَي إِ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 ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم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 وإذا جاءنك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبيس المصير يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذين إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم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 أشفقتموا أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ فِيهَا خَالِدُونَ Yoma yabgthuhu Allah jamiyan, fiy لَهُ كَمَا kma yhlfun l-kum, wiy hpsbun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 Kullandılar. O günlerde Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, La tajdu qoumey yumanun bil Allah ve al-yom laakhir yadun manhad وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم ليمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنة تجري من تحتها لنهر خالدين فيها.